وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ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 وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْآَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ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 وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا انا على امه الا قال مترفوها ان وجدنا ابا انا على امه وان على اثارهم مقتدون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 وَإِذْ طَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ J Point beleželjim bez hrtu base verja je začenje da se je razdraženo. Ito bo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 Ledžalna di mej, jek furro birrox meni, da bujuti jim sukufe, mim, fidbati mu, mejari džalaji, jadlharun,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 وَلَن يَنفَعَكُمُ اليَومَ إِذ ظَلَمْتُم أَن نَكُم فِي العَذابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ خُمّ أَوْ تَهْدِي العُميَ وَمَن كان فِي ضَلالٍ مُبِينٍ فَإَِّا نَذذهبَبَ النَّ بِكَ فَإَِّا مِنهُم مُ تَقِمُون أَوْ نُرِييًَاكََّذ وَعددَنَاهُ فَإَِّا عَلَيهِم مُقَتَدِرُون Zdravljaj se, ktero je začel, على je začel, ktero je začel. Zdravljaj se, The One vi dao trijh zelo Rusulina vega od vse, dali ni dera letos vse, daji Allah zame vse. Kol je dao رَسُولُ Da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 nelle je začn samiserot in j compteaisama in resneg. in je vse večal meni nekimo 000 prošah.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 هل zanih sa patCalavši! InALLY, a te netoje. لا je považov obižite. In oh kisaj neštoja? No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 بَل vrseli na ladeh ima kutubun Kul, in kana lirahmane veled, Fana, ovelu ljabidin Subhane, rabbi, semawati, Val, rabbi, lorši, Vrse, kama,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 وَتَبارَكَ الذي لَ مُلْلكُ السَّمواتِ وَالْأَرض وَماَا بَينَهُ مَا وَوعندَهُعَ المُ السَّاعةِ وَإلَهِ تُرجعون وَلَا يَمِكُ الذينَ يَدَعونَ مِنْ دُِهِ الشَّفَاعةَ إِللاا مَنْ شَهِدَ بِالحَقِّ وَهُمْ يعَمُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُفْكَرُونَ وَقِيلَ هَيَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ